ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون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 سواء عليهم, سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ونساريهم رسواط ولهم عذاب عظيم وامن الناس من يقوم امننا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يوفاذيهم يخَاد اله وَملَذين آممَم وَماَا يَخَذونَ إ إَِّ أَفُ صَُ وَمَا, وما يشش فِي يقلواوبِهِ م رَضُ فَزَذهُ مَرَض وَلَهُمذَاب عَلي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يششرون وإذا قيل وإذا يقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا دخلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمقون أولئك الذين اشتروا طلالة بالهدى فما ربحت جارتهم وما كانوا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 فهم لا يرجعون أو بصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصماعك حذر الموت والله محيط يَعْرِفُونَ صَوْفَ أَبْصَارِهِم كُلَّمَا أَبْصَرُوهُمْ مَشْرِقِ وَإِذَا أَنْصَلَ مَا عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ